حصريا على شبكة ملامح عرفت ليه إن المعاصي مهينة لإنها تظهر على الوجه وتبي تشوف راعيها يعيش الغبينا والناس من حوله بخير وسعيدين ما قول غير الله عليها عينا وين توبه وت هل حين الله اكبر كيف قصر بديننا لا قلت توبه قلبته توب بعدين عرف عرفت ليه ان المعصي ملينات ليه ما تغنى على الوجه وتبي دي راعيها يعيش الغبينا والناس من خولا بخا وسعيدي المشكله وحلولها في دنا ركعا وسجدا في صفوف المصليين عندما على وقت مضى من سنين الصحبه اللي ما تعينها على يا من الى رب بهره جاه حنيننا لعل ربه يغفر الذنب ويعين او يا عين اهتزل المعاصي منا مهيننا ان على الوجه وتبين الغبين والناس من حوله بخير من حوله بخير وسعدين قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح